في نسخي ترز المونا بس انت شفعتك حميانة فقرب مالينة بانسانة وما كان في قلبك يا ابانة انت عارف مشاكلنا عارف ايه اللي شغلنا انت عارف مشاكلنا عارف ايه اللي شغلنا علمنا يكون اتيكلنا على المسيح اللي فدنا في ناس كتير ظلمانا بس انتشف عدك حميانا اقرب مالينا من سنة وما كان في قلبك يا أبا مهما زدت لحمال أوات التجربة طال مهما زدت لحمال أوات التجربة طال ما في شاين الله أي محال هيحقق حق لينا طلبنا Páve mi soro, وغروري وحب ať, a buro, rýmu, وغروري وحب Páve mi soro, rýmu, حياتي يا معزي كل rýmu, تالي يا دليل سفنتي مش هتميل طول من تالي يا دليل يا يسوع سفنتي مش هتميل قلبك تقلبي جميل يا رب اسكن جوايا يا فديل to find